فقد <تصفيق> سمع الله قل قام غير المنقول عقابا فالحريق ذلك بما قد أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد <تصفيق> الذين قالوا تأثينا بقربان تأكله النار قل قد جاء فَإِن كَنَذْبُ كَانَ قَوْمُهُ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ كَانُوا بِالْبَيِّنَاتِ يُنْذَرُونَ الْكِتَابَ الْمُنِيرِ اِنَّمَا مَا نْتُوْنَ فَنَاؤُ رُكُمٍ مّنْ عُمًى الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الجنة فقد لَُوبَلَ النَّ فيِي أَمكُ وَأَم فُوسكُم وَلَ تَسم النَّ منِلَينَ أُوتُ كتَبَ وَلَا تَسْمَعُ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُولِ